ر بعث مقدس عليه دایمان علیه سلامت و سلامتی که هر چه رو بقیه سات پیامبر کدیش بجید گل کامی وی و بعث بجید بیشکوک تهدید مبرای کربو ثمودی ثمود نو قبیله نو قبیله که ربعالمنی بوده قبیله و بجای او ج حجر او جو او ربعالمنی بيهم صالحا ببريكر بأخاهم صالحان. بريوا يعني أكلوا بقوه يعني هالأكلوا كبيلاهوا صالح عليه سلامة. لما بريوا نعبد نافش ده دين ده. شو كي عاود كافر بون أهل بدوه وصالح عليه سلامة بيهم برضو. بس أخاهم يعني بريوا بوا ابناف قوميات ده. أنا عبد الله هذه هي عبارة صالح عليه الصلاة والسلام. عليه والسلام. هم فريقان يختصمون <تصفيق> رب العالمين تجيب صالح عليه صلاة وسلام. بس بكرى دعوة كذا. بس بكرى بان جوازي كذا. قال قومي خوب. وتبين عبادتي مقدرتنا قومي بنادج جماعات. فإذاهم فريقاني. يعني بنادج جماعات. وهذا في عبارة كتاب. وهذا كسر الدعوة بو توحيد كذا. دعوة بو في دعوة بنادج جماعات. يهاي بإيمان بيني. تبارك بيني. دبي برهم بره. يهيش إيمان بيني. بهندوانش قومي. ثامودي بربربي عن رب صالح عليه الصلاة والسلام محبودي ولا عبادتي بخديتنينكم وكسنا كنا شيء رب عامين هج بندو جماعت وهذا هندا إيمان بإنا وهندا كاش إيمان بالصالح إنا عليه الصلاة والسلام عبادت بخديتنينك بند ربع مشت فإذا هم فريقان يعني بندو جماعت يختصمون يعني يختلفون يعني اختصام يعني تا خود گل ایک نیک کردند و گل ایک ایک نبود چون که این دکارت گوییم صالح علی سلطان و سام پیغمبر خودیه و آورد حق و میمان فهینای این دکارت چه گویی؟ دکارت چه میمان هر وقتی صورتی دی به ما قصابی پیغمبری و تا اینا بما ارسیتون بهی کافرونه آورد جمعت ایمان فهینایی و تا آنهم با ایمان بصالح فهینایی و تمام کوتنهای بصالح هایی فريقان يختصمون فارين يا فريقان يختصمون يريد ياخذ بيدهم فريقان يختصمون يعني منج جمعه جماعه الاديما امام في غمبري عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام وجماعه تكيش وديما امام بيني انه ما كفين يا بكين قاعدين فريقان يختصمون اجى ربعانهم مع بيت بوتين افصلوا في غمبري عليه الصلاه والسلام هيك الوضع دائما شكا هيك وما حقيب راسي بوتي اما كي وانا And I'll tell you enough, when that marriage is not forced to stop the truth of truth on God, then you will know how they ionize you. What's wrong that word? Everybody who say that if you listen to truth or Navela — That according to everything that you and the religious witness to the Church— that people who speak to the Eve of suicide— all the시고 the mismoeminsон then everything and then we what understand what I am Israel as a discreet. But Why did we بحاكيناهنا وما هو نجامة بمحاكيه وأنبيه حاكيهناه، هذا سببك عذاب بمج بمرجعية. جرى شرني إلا عذاب طوفان المبادئ، وكيا قوم الوحي عليه الصلاة والسلام، وانهم خلقين. شرني عذاب إلا وكيا قوم رب العالمين، قوم هودي عادي كقومه ذي بعمر أي عليه الصلاة والسلام كرام من هواك حامل لصالب فريق همو كشتنا وكسنا هلا. شرنا إلى عذابه به. عذاب إيك العذاب المغضن او رب العالمين ونيا مسار حالات يتمرو به سان خرابية هل به هاد هل دنيا تمررو به هاد الدنيا مال الدنيا بدتا تمررو به ومرفوه حسيبك مال دانا من يعني هذي سان حقيقي وسان باشية منو سان خرابية هو هالبلد دواميد هالبلد دواميد هتامرن سالي حابب موسى لين اوكوباه لدى مروه مربي تبى سالكا لدى مروه هل مولد نويه او شياه سهاته دى مروه جمله هل بدانا بسالكا لديهم هاته سالما مربي تسالكا لديهم مريض و هاته سالما مريض و هاته السالفه هاته مريضه هاته مريضه هاته هاته هاته هاته هاته خلطيك و هر مخالفت بوح حقيق و قرآن و سنات امروك عذاب المازم امروه ببين هكا مروف تاو بيناتت بل انتش قد افاقصانه و فاتر و كدفات عبر نومت بيجي قال يا قومي صانحي قد قومي هو قد اي قومي من تون قومي من اسناعة ما هنجو ازيادم اسناعة ما ملكين قل هنجو وادگرم اسناعة ما بجمان قد اما رئیسی انجو، اسناتیم بیشماندو، و نیا دنگت خوب دنمن، اسناتیم بیشاندو، قراب من. خار نب من اسناتیم بیشنا بیشماندو، و نیا مالی خرفا کند، اسندو همادو ولمن از هاتیم برای هم خوب دنما بحشتی، همونو دیک کم جهنمی. آره بیا ما هم علیه مصلحت و سلام که بو به اندیل هاتیم که حقیق نشاخد گیبلان، آلم برخال گیبلان بحشتی و جهنمی دیک که بعد بودای قومی ما بودی از این بوباشیا هم لما تستعجلون بسيئات، منقول شد كان، منقول عجلة كان عذابه، منقول بجن بمبلغ عذابه. بعند يا خباب بيجيت، ربع عاملين وكتب على سبيقة وميدك وسنة جديدة وسورة جديدة بيجيت فعقر وناقة، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا أرحي اشتري أو معجزات في عن بريء عليه سلامة وسلام، فكش، وجبو تبعن بريءه صالح عليه سلامة والسلام؟ وجبو ما او عادوا بتو بيجما تو جفال ملك بيج كان ايمان اينا ينقلب قاعده بيني وما بينه فانه بوتقوم يا قوم لماذا تستعجلون بالسيئه بوتقوم من وكان بو عجبت كان بسبب سيئه يعني بالعداوه يوجدنياره مع عداوه بينه بنك ايمان قبل الحسن في بلي باشي بنك ايمان اينا نودا باشي بنغو يعني قال يا قوم لماذا تستعجلون بالسيئه يعني كون بو ايمان بي پیغمبري خوندن د جنناتي يا بي پیغمبري دګ چونكي هر کمرو ویني جنناتي يا بي پیغمبري ترو د جنناتي حقيقه هر امرو ويته هازه چتګ ده هازه عذابته لرب العالمين من امر فاني بيجيش بس ګر ته د جنناتي دينه په دته د جنناتي بي پیغمبري په دته علي مسال او سلام جنناتي ايمان دارا كهه ته دو حالته چت بيجي د هازه چتګ ده هازه قبل الحسناتي يعني بوم ده دخازة شنعتن بعشيناتن بوم بناش إيمانه بينات بنا دخوذينه بخوش بيتو بحش ده, ده الله يعني هل لا تستغفرون الله فين صالح عليه سلط والسلام يوهاند بيجبواهم كناربن استغفارك وده والله كان كأو ده خدا رحم میکنه موجود باد و هر که خداش رحم موجود باد، دوونی عیت و خوش بید و دیباشید در دنیا و آخرت. و اگهش ایکل و دلیل سرنده کامروف، ممکن میبینون احکام مروزیتی را به چکت زیرا به تو بیکت استعفار کت. اول سبب اتاق خدا زی در رحم خود مروزی باد. یان کوه ها کامروزی مدت زورش به وجود سر بنا حبال دوام بود. چو احتمال مروزی استعفارتر، چون که وی قومی را چند بوشید شركه وعبادت غير رب العالمين Louis وعبادة إلي كشريتك كالرب العالمي وعبادة على اكتفar قال اليك رحي صارحي حانا عليه السلام 어줄ه إلى ربي بأنه يكون شعبا الاستغفار كان إ проход sociedad وغف البناء من ق Letter وعبت نقول صالح عليه مشكل‑ ش Relatif ونفق الت tongal ونفق التكفر ومنSamur لعلكم ترحمونه. خدنا رحمه خب وملابس. وفجأة حانت شو سمعونا منك وشينا ودبونك باش يوعي بادتش ده بس بعد ديار واف قومات جل جل كت خرابون. الله بلوه جل كت خرابون. بعدها شو فوائد والنجاة؟ النبي صالح عليه الصلاة والسلام. بوته واف نصيحته لك لما تبغى خراب الكعبة كان استغفار كان خلاص لمن جو خوشي. يا أبو دا قالوا طيرنا بك. بوته بعدها بروحوا صالح عليه الصلاة والسلام. يجب أن بك يعني في تغنبري يتوهاتي من ناف مدى يتوهاتي خرابيه بمهاتي يتمرو بك نحسي يمرو بك بيومي ناف مدى سببتها وخرابيه نكام بني ناف مدى همو سببتها تشنيتوه ناف مدى وقت موسى عليه الصلاة والسلام قومي موسى إيش عليه وسلام وفيرعون إيش قومي فيرعون يقبضي إيش شو موسى عليه سلام وده عينا الأفعى خنده وده وده هاد يرناه في مدى وتمخيره خنده ليته وسببه هادنا خراب يبوماه وهادنا خوشيام مصيده توي في مدى بهند طبعا غير عرب ده ه تونك الناف عربة وغاي ناف دا دا حسب خيره خير سفرة هو ده هذا تطير يطير هذي طيرهش جوكي على أصله عربي أبشودا تذكر كخير وشر ودي كياجيهن تما طيره ومشانك الطير جو نحن راستي أوزانه كخير وبركات جيره هك شو نحن راستي يعني خير ومشوية لهي هك شو نحن شبعش يعني شر هدي وهذا وأبى شرده بمهدي بعده أبى أصله ويله هذي، أما شريعته له حق الشهيدي ديابته كارينان وكي و مساله هموچيا همو تطيرت هر چي گي بين كارينان مو و مساله يهي طير دي كارينيت يهي مرو و دي كارينيت يعني مش قال فينوم مروفمنديد اند خلاص خير و بركات و رشوره دنيا زيده مبا واسناج مويجي اسناج موي سفرچي دي بران كس يزيدي دي ومدام ميازي تم ليشار يگين تم دي خراب يگين تم يهي دي سونيت بشكه فلان طيب مش مودم هات اسر بانیمل ان خان مان هشت تکوکه الان خلاصم خیر کنا ببینید و شر و خرابید بومه ولایتان بوفی کسیدت یہ های رقمه یعنی تسلسل ناوا یا و نیسره که نووی و نیاد مش مودم رقم مهم ده درک سیزده در گفت اون زچی در کف مش اوی نحسه دست خیر کنا ببینید شر و خرابید بومه علت سبب چه سبب و رقمه اون وی جمهوری و قلع تتكار انان بغو مسألانا تبعنا مهموننا في دين إسلام هذا الشرك يعني الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطيارة تو شرك بو چونك اوه باشير جهين تمرو بي و اوه مصيبات اوه نحوشش جهين تمرو بي كيه رب العالمين تجرى طير بوم ونع حيوان رقم مروف كس اشد خرابيه جهين تمرو بي كس اشد بمرين مصيبات بيه إلا اكي نبي إلا رب العالمين نبي وان يمسسك الله بضهرين يعني هكا خدي المصيبه تاعك بتاعنا فلا تشف له اله و ان يمسسك بخير يجيك ياك خدي خيرك وباشكش جامدته يعني بخير جهين نمروا بها قاع العالمين وبمصيبته نحوشاو شرشوا نمروا بيه بسكيا مثلا بس على من الشجره كاسيدي جمروج ججمره او طائر جو حيوان ما شين خرابيات جهين ودي سنهن باش جهين وقال صالحة عليه الصلاة والسلام قالوا طيارنا بك وقال تهديا نوفماته ما خير ويسبب أف مصيبته نخشيد مدخرتو وبيما معك وقال لذجلت داش إيمانين وقال أبي سبب شارين بما قال طائركم عند الله صالحة عليه الصلاة والسلام كي قال طائركم وقال سبب غاخرابيا وقال كي عند الله والسبب الأول جونا حابين وكين أفنصي بتابعون بوه إن نازمو خديت إن سبب بنعته في عباد عليه المصارات والسلام وإيمان دال هم وجه هر جي كي بم سبب إيش سبب الرحمة بركاته نبوية في عليه المصارات والسلام هر سبب البركات و وبوشين نبوية قالوا يا خديت بجت في وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اجمعتني ادم محمد صلى الله عليه رحمه و همه عالمه رب العالمين جدوا ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ان دي ايمان دار هبن استغفارهم كانوا ذا خزانه حوش بنا رب العالمين كانوا عبادات وقد اترك ما بعدين شري اهل بيجي نوك عذبنا بره ليش هم غاوي ايمان دار و پیغمبر سبب رحم بركاتنا ابو هرجيجي تي دهبن ما سببنا جنامنا سببه الخاراديه مصيبات ونحوشيه بس أبعد منو في خرابه ولا منو في اللي منو في عجبه وهذا تجدا منو في الخراب ولا منو في ده باجبه ومنو في باش يجده خرابه لذنب سبب خرابيه بعدهن إيش بيعمل صاحي عليه الصلاة والسلام قال طائركم عند الله ودي أفهم صيبته همولا لخديه بعدهم وسبب إيش سببوا جناح عليهم وكيه هموا جفا جنا جناح وخلابه هذا سبب نقول شبه منو به مصيبة. جانا بجولة طيّري. ما دمن في يزيد من آخر فيه. فلان قاسي يزيد. لا. من داخل جناحك سبب ونظاره ودزية. هالجناح سبب فيه أنا مصيبة وناخوشين مرويتين. جرى؟ نا طير. نا جمارة. نا ملوف. نشجت في عمالي الله عليه وسلم صحابتك فيه الترن يشتدك عبد الله بن عباس فيه لأفنداتك وتواعلم أن الأمة لباجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وتاك أمات همو خربة بيه ملوفو أجننو همو خربة بأنكو ظررك مصيبتك قد كاسنا شيء إلا هكا خديه تنميسي وتواعلم أن الأمة لباجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك, بشيء لن ينفعوك, بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وكذلك أمو خرب من إشكو فايداك الجهنة وموفاكي أتناشن إلا كختم تمنسبت رفعات الأقلام وجفت الصحف. وكذلك نويسين أو قلمت كلاهاتي كلاهاتي نابل حش يعني كلاهات يعني نابل كرم خلاص عند خلاص بومن ويتات هم أول أديكتات هم أول لعاب على ميتات جاك خير وباشبي رفضنا كخديجة المريتات وهاك مصيبة ونحوش جدا أبى فما كسبت أيديكم أبى سبب وقناح وعمروتات أما شجرة كسيدي بل أنتم قوم تفتنونا صلحي عليه الصلاة والسلام بده قوم يحبون قوم كم من قتان يعني يمكن ان يكون يا من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون عليه من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون بينا من يمكن بل يكون هناك من هو ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان وكان في المدينه تسعه رهط نافري بجبه سانحد عليه الصلاه والسلام نهمروا فابون رهط بجنا بجناه سهتن بجناه رهط سيكه ساعه رهط اغلب مفسر احمد داخل الجديد متي يرى ان تسعه يعني تسعه أنفسين يعني نهمروا فابون تسعه يعني نه جماعته بون نه جماعته بون ناف ووأغلب ويا بتيه نه مروه بون مروه المازم بون لا يخلى ريس بيت وابون ويا مروه الكدر بون يد في باجره شو لفناش شو بويفسدونه في الأرضي مازميت وابونو كدر لا يخلى أبوه كدر نافودا شو لابس فصار عادي فإحنا خل كإيمانه صالح هنا يعني، إيمان دار أزياب دا، دا بيجنا ولا في في في في في في في في في في في في في في في يفسدون في في في في في في في في في في في يفسدون في الارض ولا يسرحون. شو جن المربتين؟ فسادت كانوا تشتكن. إصلاحهش كان. كان. عندش ده ويباشون خراب. عندش ده باش يركون خراب يشته. أما هدا كتين هم خرابي. بعدها أبقى وقولت يفسدون في الأرض ولا يسرحون. تقاسمو بالله تقاسمو يعني سندخار رب العالمين يعني شغط اكدو ورسنده بخير من بخدر يعني هل اكي قطع دي ورأز دي خير من تجب خدر ورسنده بخدر خيرن لنبيتنه وأهله التبئيه تو اوکاتو شبه بچیا اكي و هيرشاك باسا اكي On lui dit, voire je vous هو votre يعني pulling. Lui dit Lighting, Blood, Obergeois, il est à se passer dans une autreよins甚麼. Lui il va prendre un changement pour vous concentre notre vie et patiente. Cela dépend de ce qu'il y a une autre et quel est ça? Oui, دنیا او جریما ویدا بریک یعواد بود یوا جریما دنیا بود ربی و ربکم الله ربي و چرا بینو رابین بو الله من برنامه عامل الان مهم در عبادتی و دعوی توحیدت چوجر عجایب دینه و کارتن دشمنها پیامبر علیه مصلحت او سام کس ما پیامبرا با کشتار و مصلحت رها بود قطع کس نبیه مثلاً در اون دشمنی وقت کرد چون کی پیامبر دعوای بی توحید بود و دعوای بند بود کعبات بود خدایت هم قبلا پی نخواسته بی جعباتی بود خدایت نه که از زانن آب خرابی و هدیت به سبب که دلواپ کرده، ایشان دنوه کرده، اشکاستنوه، و ریتا و اوجیان و شیرید کد کیه؟ اهل تاریخیه. اهل تاریخیه هم مجبوره دبیش تعبات بذب خودت ذکر کن وظایف قرآنی و حدیث پیامبر نسب الله عزیم رو اجدردینی کن. بشه الله ای خونه قدرتی، ولاروناتو بلمی نظاشع و عبداللهی تی. به هنده آما و خرکربا و دیدن دلیل واقعی بهترش که اندونزی به عاجز بین آیات و آحادیث اوتوتینی، آهله توحیدتینی بعد واقعی رابطه نحوشه. اجدای همه محولایی که کوینه هلا. اگه خوب شدید، اگه خوب کشناوی کسبید، هوا دعوی بوده اندیت کد و نیشان خالی کد کعباتی و خدابتن افتاد. اولش برندی وقتی دشمنی آفی پیام برای کردی بوده صلاحی کوچن علی صنعت و سلام. مشاهده بس منو ديغو صالح عليه الصلاه والسلام بدا قوموا ازاتين بري دوما ب8 ازاتين بيجما عباداتي بقد كانوا شركين اذن ثم لنقول لي وليه ايش بيجنا لي يعني بخدمه كسكواريتي اميد مينو بيجنا خدمه كسكواريتي صالح عليه يعني لي عليه السلام والحمد <تصفيق> والحمد <تصفيق> الله وبركاته برهندش منیاگوییم دی چینش اول اندک اینگی چین شهید چین. باعث که لینکسیمونه داروچه چون اما گوییم شهید چین. باسترسیان گوییم دی شهید چین. او بخشی این گوییم دی بیج نه ما کش. ما شهید نه مهدی ما ندیتیم. همیشه حاضر نبینم وقتی صلاح و اهلی بیش و اینا بصادقونه. و ام دی بیج ولكن يجب ان يكون هناك مكان غاز يجب ان يكون هناك مكان اخر يجب ان يكون هناك وصالح عليه يجب والسلام قال هناك مكان اخر يجب ان يكون هناك مكان اخر يجب ان يكون ودانا مكان اخر يجب ان يكون هناك مكان اخر يجب ان او هناك مكان اخر يجب كان ده هناك مكان themes are already around the world and people don't feel the plans who drew this switch they do not feel, they do not sound i depend on what time dogs with dogs they must have a friendly,öst people,cotlyn,profit,profit and who do things even in the world because they must be really再见 and they have a frontline government and in the world everyone who believes in و تا راب منیا خطاچ دانه کویش تو فتح الهو بعنوش تو تنه هلا کی دبو دانه ربع عالمین دبو دانه ویم کرونه ویم کر الله ربع عالمین بجیت عهد دشمن دینی خدا و دشمن ایمان داره همه غواه پلانه دادنی بس اما ربع عالمین پلانه کاماسط دادنی و کنایت و هم الله دشگونه او هست پیناک نزعلت و خدا پلانه کاماسط دانه و ده خرابی که همه جهی دو فنظر طبعا كيف كان عاقبة مكرهم ديموي كوابيلنا وو ووادينا كليهات ان دمرناهم يا ديموي كوابيلنا بو صالح عليه الصلاه والسلام مش ما رب العالمين مجد ما بجد ماها ومازن كرنيه رب العالمين كان ما من ما كرنيه عشان ايه كاري 400 رب العالمين وهم يعني عموما شيء كما بيت كافر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 ما is another. them all around. what shows me thefenner. in-the-aboted ziemlich of the daylight they go. go. To sufficient Light and everlasting So White and gives you little light because warned our headphones are layered and we lift them up We made our best the LEDs and how theサイprenders We put that in thepoint that we put through different kinds رضا بهن به همین بشتفکیل که بیویدون یه هنی خانیدوانا خواویتاً یه چی داردین؟ این بطال کسی به نما همون مهیل آقوه بیما ظلم خراب او واکرین این في ذلك لآیتم رضا آمین بشید اما آیتا که و نیشانا که هم کسی که تو وشجراء الشركة وظلمة وتعادلينها كانت حمد بدأ عبارتي بخدر تنكر وشجراء الدجمولاتية في أغنبرا وإيمان دارنا كانت لقوم يعلمونه بس كي هذا هو مفايد للوالدية وعبارات للوالدية أو قوم أولئه علم لا لهابي الشارع الزعيد لا لهابي عقل يقود تشوله أول مفايد للوالدية وأنجينا الذين آمنوا خدر بجمال كي خلاصتنا إيمان دار مهموا خلاصتنا وكانوا تاکمودار و خودباراسیل جناح، ایمان بخودی بتنیه بو، و خودجناحش باراست. اگر جناحش کشکربو زیت عبادت کرد، هم رب العالمین هم سبب، افهاد و کس سبب که ما رو فکر میکرد، میفهمم چه باید مصیبت و منحوسیا خلاص بیف. بیشتره چند مازم بی، چند سلاحی بی، قواد بی، چند آب قوی قواد بی رب العالمین دیمردی خلاصه، هرکه مردی فهاد و آب امشد مخلص کن امر به ایماندار ایمان خودش تنهایی و یاد دیش تقوال داری هست. هر که مربی هر دو داری هم هر واحدی بیه خودش دنبال مربی خلاص کرد. همون نحوشه که صالح علی صلوات و سلام خلاص کرد. پیمان وام مربیانه. وارد و شراب علیم ده هم ایمانداری که مربی که تقوه خلاص کرد هر که احباب صفاتش ناف داری هم و افرادی که ناف مربی داری هم. I think I didn't do a